وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ 118. وإلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 119. وإلى الله عاقبة الأمور 110. ومن كفر فلا يحزنك كفره 111. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم